خمسة عشر استمع إلى نطق حرف الراء بالصوائت القصيرة في الكلمات الآتية ثم لاحظه را رو ري رأس كرة كرز رمان رميساء رويداء رسالة رجل ريشة